أتى أمر الله فلا ت س ت ع ج ل و ه سبحانه وتعالى عما ي ش ر ك و ن ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أذرو ا ن أنه لا إله إلا أ ن ف ت ق و ن خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.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 فَسَبِّنَ رَبَّكُمْ لَرَبُّ ا ل ر َّ ح ِ ي م ِ وَالْحَيَلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ ش َ أ ْ ن ل َ ه َ د َ ك ُ م ْ أَجْمَعِينَ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أ َ ل ْ ك م ْ مَا َ ل ك ُ م م ِ ن ه ُ شَرَابٌ و َ م ِ ن ْ ه ش َ ج َ ر ف ي ه تُسِمُونَ يَا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 لآيات ل ق و م يعقلون و م ا ذ رألكم في الأرض مختلف ا أ ل و ا ن ه إن في ذلك لآية ل ق و م يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا َ ر ي ا و َ ت س ت خ ر ج و ا منه حليات َ ل ب ص و ن ه ا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغو من فضه ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيات ت م ي د بكم وأنهار وسبل لعلكم تهتدون ع ل ا ماتون بن نجمهم يحتدون فمن يخلق كما لا يخلق فلاتذكرون والله وإن تعوذ د نعمة الله لا تحصوها وإن تعوذ د نعمة الله لا تحصوها إن الله الغفور الرحيم. والله يعلم ما ت س ر ق و ن وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أ م و ا ت غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحدا ف الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم م أ ك ر ة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يصرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم طالون أساطير الأولين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم طالون أساطير الأولين يحملوا أوزارهم كاملا يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم ألا ساء ما ي ز ر و ن قد مكر الذين من ق ب ر ه م فأت الله بنيانهم من القواعد فخط عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين ش ر ك ا ئ ي الذين كنتم تشا قون فيهم ا ل الذين أُوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء أعلى الكافرين الذين تتوافهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقو السلام ا ما كنا نعمل من سوء بل ى إن الله عليم بما كنتم تعملون ف ا د خ ل و ا أبواب جهنم خ ا ل د ي ن فيها ف ل ب ئ أ س مت وللمتكبرين و ق ي ل للذين ا ت ق و ا م ا ذ ا نزل ربكم طالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولن ي ع م دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما ي ش ا ء و ن كذلك يجزي الله المتقين الذين ت ت و ف ا ه م ا ل م ل ا ئ ك ا م ل ا ئ ك ة الطيبين يقولون سلام عليكم و د خ ل الجنة و د خ ُ ل الجنة بما كنتم تعملون هل ي ظ ُ ر و ن إلا أن تهتم هل يغضرون أ ت ي ه م الملائكة أو يقتيء أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحق ا بهم ما كانوا به يستهزئون وقال ا ل ذ ي ن أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من ش ي ء نحن ولا آباء ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على ا ل ق ص ر ِ ن إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا ا ل ط غ و ا ن أن يعبدوا الله ويجتنبوا ا ل ط ه و ت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الطاله فسيروا في الأرض ف ا ظ ر و ا كيف كان ع ا ب ة ه المكذبين إ ي تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين و. وَسَمُو بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ م ن ي َ م ُ و ت بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ ح ََّ ا و َ ل َ ك ِ ن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُ ن َ ف ِ ي ه ِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ ك َ ا ذ ِ ب ي ن َ أَن ن ك ا ب ي ن إ ِ ن م ا ق َ و ل ن ا ل ش ي ْ ء إ ذ ا أ َ ر د َ ن ا ه ُ أ ن ن ق و ل َ ل ه ك ُ ف َ ي ك ُ و ن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 أرسلنا من قبلك إلا رجال نوح إليهم ف س ا فسألوا أهل الذكر إذا ما لا تعلمون بالبينات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فَأَمْنَ الَّذِينَ مَكَرُوا ا ل س َّ ي َِّ ا ت ِ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَو يَأْتِيَهُمُ ا ل ْ ع َ ذ َ ا ب ُ مِنْ ح َ ي ْ ث فلا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفى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 ربته والملائكة والملائكة وهم لا يستكبوون يخافون ربهم يخافون ربهم فوقهم ويفعلون ما يهمرون. قال الله لا تتخذوا إلهاين إثنين مما هو إله واحد يا ي ف ق ب و ن ولهم ا في السماوات والأرض وله الدين و ا ص ا ب فغير ف الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الطرف إليه ت ج ا ه و ن ثم إذا كشف الطرع لكم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 ثم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهما ما يشتهون وإذا بشر أحدهم ب ا ل أ ا ن ث ى ظل وجهه م س و د ا وهو كريم. و َ إ ذ َ ا بُشِرَ أ ح َ د ٌ ب ِ ا ل ْ أ ُ ن َ ا ث ى ظَلَّ و َ ج ه ُ ه ُ م ُ و َ د َّ و َ ه ُ و ك َ ظ ِ ي م يَتَوَارَى مِنَ ا ل ق َ و ْ م ِ م ِ ن سُوءِ مَا بُشِرَ ب ِ ه أَيُمْسِكُهُ ع َ ل َ ه ُ ن أَمْ ي َ د ُ س ُّ ه فِي ا ل ت ُ ر ا ض َ ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالله م ث َ ل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثَلُ السوء و ل ل ّ ه المثل الأعلى وهم وللله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك ل ُ س َ م ا فَإِذَا جَاءَ أ ََ ج ل ُ ه ُ م ْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ س َ ا ع ة فَإِذَا جَاءَ أ ََ ج ل ُ ه ُ م ْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ س َ ا ع َ ت ك و ن َ وتصفوا سنتهم الكذب و ت ص ف ل سنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ت َ ل َّ ه لَقَدْ أَرْسَلْنَا إ ِ ل َ هُمْ مِنْ قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم لله وما لهم عذاب و ل َ ه م عذاب أليم.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 الله أ ز َ ل من السماء ما فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في ا ل أ ع ا م لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرثه ودم من بين فرثه ودم ا ل ّ ب ن خالصا سائغ للشاربين ومن ثمرات نخيل والأعنب ا تتخذون منه سكر ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن ا ت خ ذ ي من الجبال ب ي و ت ا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كل من كل الثمرات نكل من كل الثمرات وأوحى ربك إلى النحل أن نحل أن تتخذ من الجبال بيوت وومن الشجر و َ م ن ما يعرشون. ت ُ م ك ُ ل مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ س ُ ب ُ ل َ رَبِّكِ ذ ُ ل ُ ل َ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ م ُ خ ْ ت َِ ف ٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ ل ِ ل ن َّ ا س ِ إِنَّ فِي ذ ل ك ك لا آية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم ي ت و ف ا ك م ومنكم من يرد إلى أرض العمر ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد عل من شيئا إن الله عليم قدير والله ف ض ل بعضكم على بعض الفرزق فما الذين فضلو برضى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ و َ ح َ ف َ د َ ه وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ أ َ ف َ ب ِ ا ل َْ ا ط ِ ل ِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاو والارض شيئا ولا يستطيعون فلا تطربوا لله الأمثال إن الله يعلم إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء و م ر ق ن ا ه ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء ومرزقناه منا ر ز ق حسنا ومرزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه س ر ا و ج ه ر ا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون و َ ض َ ل َ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا ي َ ق د ِ ر ُ عَلَى شَيْءٍ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا ي َ ق د ِ ر ُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى م ُ ل َ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى م ل َ أ ُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ه َ ل ي س ت َ و ِ ي ه و وَمَن ي َ أ ْ م ر بِالعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ م ُ س ْ ت َ ق ِ ي م وللله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلم ح البصر أو هو أقرب وما ل وما أمر الساعة إلا كلم ح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء و ل ل ه غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا ك ل م ح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطل و أ م ه ا ت ك م والله u a'khraj kum min buṭūn u m m ā t لا تعلمون شيئا تع شي ل ا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر وجعل لكم السمع والبصر ا والافِدَة لعلكم تشكرون والله كم ن بطن أمها تكم لا تعلمون ش ي ئ ا وجعل لكم السمع والبصر ا وجعل لكم السمع والبصر ا و ا ل أ ف ِ ذ َ ة َ لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات؟ ا ل ى الطير مسخرات في جو السماء مسخرات. سكنا وجعل لكم من جلود الأعاب ن بيوت تستخفونها يوم طاعنكم ويوم إقامتكم ومن أ ص و ا ف ه ا وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلال وجعل لكم من الجبال أكنانا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ ت َ ق ِ ي ك ُ م ُ ا ل ْ ح َ ب ْ ل وَسَرَابِيلَ ت َ أ ق ِ ي ك ُ م ْ بَسَكُمْ ْ كَذَلِكَ ي ُ ت ِ م َّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُصْلِمُونَ ف َ إ ِ ن ّ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ ي ُ ؤ ْ م و ن َ كرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل ل م ة شهدا ي ثم لا ي ؤ ذ ن للذين كفروا ولاهم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولاهم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا ش ر ك ا ء ه م قالوا ربنا قالوا ربنا ฮาอุล شركاؤنا الذين كنا ندعون دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ ا ل س ل م وضل عنهم ما كانوا ي ف ت ر و ن الذين كفروا وصدوا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم ع ذ ا ب ا ف َ و َ ا ْ ع َ ذ َ ا ب ً ا َ و قال عذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمّة شهيدا عليهم من أنفسهم و ج ن ا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدا وبشرى وهدا وبشرى ورحمة للمسلمين. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم و ج ْ ن ا بك شهيدا وجدنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء و ه د ى ورحمة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 وأوفوا بعهد الله إذا عهدت ولا ت ن ق ض و ا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم ك ف ي ل ا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي ن ق ظ ت غزلها من بعد قوة ن ك ف ا تتخذون أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم أن تكون هي أربعة أمم إنما ي ب ل و ك م الله به و ل يبين ن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله ل ج ع ل ا ل ن ا س ت م ه واحدة ولكن يضل من يشاء و ي ه د ي من يشاء ل َ ك م أ م ت واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسأل عن ملون ولا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فتزل ق د م بعد ك و ت ه ا و ت ُ و قسوس وتتو قسوس أبما صدتم ع َ ى سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا طليلا إنما ع ن د الله وخير لكم إنكم ا ن ت تعلمون ما عندكم ي ن ف د و ما عند الله باقٌ و ل ن ج ز ي ن ا ل ذ ي ن َ ص َ ب ر و ا أ ج ر َ ه ُ ب ح ْ س َ ن مَا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن و َ ل َ ن ج ز ي ن ا ل ذ ي ن َ ص َ ب ر و ا أ َ ج ر ه ُ ب ح س َ ن ِ مَا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن م ن ع م ِ ل َ ص ا ل ح ا مِن, من ذ ك ر أ َ و ث ى و و ه ُ و م ُ ؤ ْ م ِ ن ف ل َ ن ُ ح ِ ي َ ن َّ ه ُ ف َ ل َ ن ُ ح ِ ي َ ن َ ه ُ ح َ ي َ ا ت ً طِيبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ ف َ ا س ْ ت َ ع ِْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَ قالون إنما س ُ ل ط ا ق َ ن ُ ه ُ على الذين ي ت َ و ل و ن َ ه ُ والذين هُم ب ه م ُ ش ْ ر ك ُ و ن َ وإذا ب َ د َ ر ن ا آيةً مَكَانَ آ ي ا ِ ه و ا ل ل ه ُ أ َ ع ل َ م ُ بِمَا ي ُ ن َ ز ّ ل قالون إنما أن ف َ ل م ُ ت َََّ ل أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ ا ل ْ ق ُ د ُ س ِ م ِ ر ْ ب ك َ قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ ا ل ْ ق ُ د ُ س ِ م ِ ر ْ ب ك َ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا و َ ه ُ د ى و د َ ى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمهم بشر لسان الذي يلحتون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم م ا يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون م ن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أ ك ر ه إلا من أ ك ر ه وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي ما ولكن من شرحب ا ل ك ف ر صدرا فعليهم ر ض ب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أ ؤ ل ا ك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك أولئك هم الغافلون لا جرم أن الله يعلل لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا بعد ما فتنو ا ثم ج ا ه د و ا وصبو ثم جاهدوا, وصبروا ثم جاهدوا وصبروا َ و إ ِ ن ر َ ب َ ك م ِ ن ب ع د ه َ ا ل ََ ف ُ و ر ر ح ي م ي َ و م َ ت َ أ ت ي ُ ي َ و م َ ت َ أ ت ك ُ ل ّ ن َ ف س ت ُ ج َ ا د ِ ل ع َ ن ن ف ْ س ِ ه َ ا و َ ت و ف ى و َ ت و َ ف ى ك ُ ل ّ ن َ ف ْ س ا ع َ م ِ ل َ ت و َ ه ُ م ل ا ي ُ ق ل َ م و ن َ و ط َ ر َ اللَّهُ م َ ث َ ل ا ق ي كانت آمنة مضمنة يأتيها رزقها ضغدا يأتيها رزقها ضغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأن فأذا قهر الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا كل مكانٍ فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فذا َ ه ر الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وذق ت ج ا َ ه م رسولٌ منهم فكذبوه فأخذهم العذاب فأخذهم العذاب وهم ظالمون فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا و َ ش ْ ك ُ ر ُ و ا ن ِ ع ْ م َ ة َ اللَّهِ و َ ش ْ ك ُ ر ُ و ا ن ِ ع ْ م ََ اللَّهِ إِن ك ُ ل م ّ إ ِ ي م ا ه تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ ع ل ي ك م كم الميت ة و ا ل د م ولحم الخنزير وما أ ه إلا لغير الله به فمن اضطر غير ب ا ب ولا ع ا د فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصفوا ل س ن ت ك م الكذب هذا حلال وهذا حرام ل ت ف ت ر و وهذا حرام يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعُ ق َ ل ِ ي ل م ت طرين ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حروا ما قصصنا عليك من قبل وعلى الذين هادوا حروا ما قصصنا عليك من قبل وما ضلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم. ل ك َ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ا ل ص ُّ و ء َ ب ِ ج َ ه َ ا ل َ ت َ ك ُ م ْ ث م تَابُوا ثُمَّ إِنَّ رَبَكَ ا ل َ ذ ِ ي ن َ ع م ِ ل و ا ا ل س ُّ و ء أ َ ب ج َ ه َ ب ََ ا ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَكَ مِن بَعْدِهَا ل َ غ َ ف ُ و ر إِنَّ رَبَكَ مِن بعدها ن ُ و ر رحم. إن إبراهيم كان أمّة ق ا ل ة لله حليفهم ولم يكن من المشركين. ش ا ك ر ا لأنعمه جتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة ل من الصالحين وأوحينا إليك أن ت ب ع م ل ة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا عليك أن تتبع من لا إبراهيم ح ن ي ف ا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلاف فيه وإن إن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبة عاقب بمثل ما ع و ق ب ت به، وله صبر له وخير للصابرين. اصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين التقوا. إن اللهم ع الذين ا ت ق و ا والذين هم محسنون.